ونتيجة الاختلاف بين العلماء في المسألة في المسألة كيف؟ مسألة اجتماع الامر والنهج ما ترى؟ ما ترى؟ ما ترى؟ ما ترى؟ ما مع المندوح يعني اتطور اللي قريناه <تصفيق> مع المندوحة يعني شنو يعني شوفوا اجتماع والامر والناهي فتقسموه الى قسمين ما يقع من المكلف مع وجود المندوحة ما يقع من المكلف مع الاضطرار مع وجود المندوحة مندوحة يعني مجال للتخلص مجال التخلص يعني يعني الان هو موجود في ارض مغصوبه وقد اذن المؤذن الله اكبر صحيح بس بإمكانه يطلع ياخر الصلاه من اول وقتها باعتبار الصلاه من الواجبات الموسعه يعني فيخرج من الارض المغصوبه فيصلي ومع المندوح المندوح يكف المجال للتخلص المندوحة يعني مجال للتخلص عليكم السلام ومثلوا من اللي مثل العلماء يعني علماء الأصول له له يعني لهذا الفر لهذا القسم له يعني لهذا القسم اللي هو مع المندوحة بفعل الصلاة في الارض المغصوبة لكن مع سعة الوقت يعني الوقت متسع وإمكان الاتيان بها خارج الأرض كتبه حتى أنه قلنا كتب خارجه فإن هذا الفعل هذا الفعل باعتباره الصلاة هو مأمور به ورد به الأمر أقيم الصلاة وباعتباره تصرفا بمال الغير بغير رضاه يعني من دون ان يكون راضي ولا تصرف بمال الغير مع رضاه جائز هو منهي عن اجتمع الامر ومنهيك او ما اجتمع اجتمع الامر نتيجة الاختلاف ونتيجة الاختلاف بين العلماء يعني علماء الوصول في المسألة المسألة شو هي؟ احسنتم اجتماع الامر والناس المسألة مو مسألة المخدمة الواجب ولا مسألة اجتماع الامر والناس شنو نتيجة الخلاف فيما اذا كان هناك مجال للتخلص المجال للتخلص شه اسمه؟ مندوحة شه لو كانت هناك مندوحة يعني اصل مجال للتخلص اين تظهر هذه النتيجه في الامور العباديه اللي بحاجه الى قرنيه قربا تظهر يعني تظهر النتيجه هي ضمير مستقر راجع للنتيجه ونتيجة الخلاف مبتدا تظهر يصير الخبر تظهر فيما اذا كان المامور به المامور به تكتب الصلاه المأموده الصلاة عبادة الصلاة عبادة ولا مو عبادة عبادة يعني كتبوا بحاجه إلانية القربة عبادة يعني يحتاج لعنية القربة كما في المثال المذكور اعلى كما في المثال المذكور اعلى شنو المثال الصلاه الصلاة في الارض الممصوبة في المثال المذكور على كتب في الارض المغصوبة فان النتيجة على القول بالامتناع الامتناع يعني شنو الامتناع يعني محال يعني مستحيل ان يسرع الامر والنهر وعدم الجواز عدم الجواز يعني انه لا يجوز اجتماع الامر والنهي النتيجه تصير النتيجه تختلف هي هل على شبه احيانا بعض العلماء رجحوا جانب النهي رجحوا جانب النهي يعني شنو عندنا امران باقامه الصلاه عليكم الصلاه ورحمه الله عندنا امر باقامه الصلاة وعندنا نهي عن التصرف في الارض المغصوبه صحيح هنا اجتمع الامر والنهي يريد يصلي في ارض مغصوبة امر بوجوب الصلاة ونهي عن التصرف في الارض المغصوبه بعض العلماء رجح النهي قال علينا ان نأخذ بالنهي يعني ماذا يقول نقول لا يجوز التصرف في الارض المنصوبة فاذا اذا طلت طلعته شو تكون ؟ باطلة ؟ اردتش لون ؟ فقسم من العلماء رجح جانب الناي وشنو ؟ عند ذلك لو وقعت العبادة تكون عبادة فاسدة عبادة باطلة قسم من العلماء رجح جانب الامر إذا يرجح جانب الأمر شيء يصير العبادة تكون عبادة صحيحة بالمثال نذكر للعبادة الصحيحة إذا الإنسان هو في حالة الصلاة وينظر إلى الأجنبية هنا اجتمع الأمر والنهي أقم الصلاة يصلي النظر إلى الأجنبية شنو حرام هو في نفس الوقت يصلي وينظر إلى الأجنبية هذا شيء اجتمع الأمر والنين هنا جانب الامر مقدم الصلاة تكون صحيحة لكنه قد ارتكب معطية كبيرة مو انه لو نظر الى الاجنبية صلاة باطلة لازم يعيب صلاة لذلك اكو فرق في الموارد بعض الاحيان عندما يستمع الامر والنهي النهي يكون هو المقدم جانب النهي يؤخذ فشنو فالعباده تكون باطلة يتصلي بالارض المغتوبة ولكن يمكن ان يكون الصلاه في الارض المغفره بين احيانا جانب الامر يؤخذ ويقدم الصلاه تكون صحيحه هذا نتيجه الخلاف بل في نتيجه اخرى بل حتى بالنسبه الى الصلاه نفسه الصلاه امر بها باعتبار عباده و النهي عنها بأشباح تصرف في الأرض مقصود بجهتين. لا في الشارع باله في طريق الأرض بشارف من الشراط هنا تمعن. هنا تمعن الشاب. فإن النتيجة على القول بالإمتلاء وعدم الجوار لو قلنا بأنه لا يجوز اجتماع الأمر والنهي شنو النتيجة يختلف تختلف النتيجة حتى بالخلاف العلماء هي على رأي من من يعني العالم الذي يرجح جانب النهي على الامر يعني يقول علينا ان نأخذ بالنهي نقول لا يجوز الصلاة في هذه الارض المقصوبة وقوع العبادة العبادة يتبع الصلاة فاسدة تقع فاسدة يعني باطلة طبعا مع العلم بحرمة التصرف بالارض المقصوبة اذا كان يعلم بان التصرف بالارض المقصوبة شنو حرام. اما إذا ما يعلن فقد قال بعض الفقهاء ان صلاته صحيحة اذا لم يكن هو الغاصب هكذا الرقيه في الرسائل العمليه والعامد العامد يعني, يعني هو متعمد يعني يصلي بهذا المقام قد مر تاجر في دار مغصوبه وهذا المشوش يسوي هو مسجون في الدار المغصوبه لا يقل له صلاه أما إذا هو إجاء اشترى هذا الأرض أو هذا الجار المرصوف فما يجوز لو اشترى هذه الأرض أو هذا الجار المرصوف فلا يجوز السلام عليكم بالجمع بين المامور به والمنهي عن عنه به كيف مستخلاء المن عن شنو هو التصرف في الأرض المغصوب المأمور به قيلنا شنو الصلاه المنهي عن شنو التصرف الارض المرسول لماذا الصلاه تكون باطله لان النهي في العباده مفسد للعباده صلى عليكم. النهي قد يتعلق بالعباده قد يتعلق بالمعامله اذا تعلق النهي بالعباده يوجب فساد العبادة إذا المولى قال لا تصلي في ثوب النجس صلى في ثوب النجس شنو يسمى صلاةه باطل لأن النهي في العبادة مفسد لا هنا تعلق النهي بالعبادة أم لا تعلق لا تصلي في أرض مقصوبة صلى في أرض مقصوبة فطلاته شنو باطل با. هذا على قول من رجح جانب النهي رجح جانب النهي عن شنو؟ يعني اخذ بجانب النهي وعلى رأي من يرجح جانب الامر جانب الامر شنو اكمل صلاح وقوع العبادة صحيحة العبادة تقع صحيحة وانما ارتكب معصية بصلاحة في ارض مقصودة حاك لانه لا نهي ما, ما كناه هنا ليش ما كناه لان رجح الامر تأتبار هذا القول يرجح الأمر لأنه لأن الشعب لا نهي حتى تقع العبادة يعني فاسدة ليش لأنه رجح جانب الأمر كذلك في اجتماع الأمر والنهي أحيانا يرجح جانب الأمر أحيانا يرجح جانبه أنه جانب حتى اختلاف العلماء وحتى اختلاف الموارد أيضا يعني ربما بعض العلماء في جانب يرجحون الامر وفي مورد يرجحون جانبا نهياك زين والنتيجه على القول بجواز الاجتماع وامكانه شوفوا هذا كله بناء على انه لا يمكن اجتماع الامر وين اذا لا يمكن يعني شنو يعني لازم اما ناخذ بالامر اما ناخذ منه اما هناك من العلماء من قال يجوز ان يجتمع الامر والنهي معانه يجوز ان يجتمع الامر والنهي معانه كيف يجوز ذلك؟ لاختلاف الجهه؟ اختلاف الجهة يعني من جهة انه صلاة فتعلق به الامر من جهة ان الصلاة في ارض مغصوبة بجهة ثانية جهة المكان هذه شمو من منهية عنها والنتيجة على القول بجواز الاجتماع جواز الاجتماع يعني اجتماع الامر والنهر وامكانه يعني من الممكن ان يجتمع الامر والنهر مثل هذا المثال حيث تعلق الامر الصلاة والنهي عن التصرف في الارض المغصوبة تعلق بفائل واحد الصلاة في ارض المغصوبة جواد نتيجه شنو هي وقوع العباده صحيحه العباده تكون صحيحه ويثاب على العباده ويعاقب على الجانب الاخر تماما مثل ما صلى ونظر الى الاجنبيه صلاته صحيحه لكن نظره لكن نظره الى الاجنبيه حرام فيعاقب على النظر ويثاب على الصلاه هي وقوع العبادة صحيحة ليست العبادة تكون صحيحة لأن الناي تعلق بجانب اخر وذلك للاختلاف في جهة تعلق النهي وجهة تعلق الأمر جهة تعلق النهي التصرف في الغط جهة تعلق الأمر شنو الصلاه فإن كلا منهما يعني من الأمر والنهي متعلق بجهه غير الجهه الاخرى اضلا تعلق الامر تعلق بالصلاه ان تعلق بالتصرف في الارض المنصوب وهذان امران مستقلان فان كل منهما متعلق بجهه غير الجهه التي تعلق بها الاخر يعني المورد الاخر اللي هو النهي مثلا عرفت اشتمال خلاصه الكلام خلاصه الكلام ونتيجه البعث اما نحن نقول بجواز اجتماع الامر والنهي اما نقول باستحاله ذلك لو قلنا بجواز الاجتماع العباده تكون صحيحه ويعاقب على البعث. الامر والنهي اجتمعا لكن كل واحد بجهه خاصه اذا قلنا بامتناع اجتماع الامر والنهي احترف العلماء على قوله إما يأخذون ويقدمون جانب الامر الطلاة تنصر إما يقدمون جانب النهي الطلاة تكون ليس لأن النهي في العبادات يوجد الفقار ما فيه في الاجتماع يقول انه عنده المخروف والطلاة والسلوط والطلاة اللي هو بأس من هذه الجاية يتره يشكال احنا المسألة إذا نبحثت مسألة آم يشمر حتى مثلا الصلاه والنظر إلى الأجنبية فهنا اجتمع الأمر والنهي لكن كل واحد من جهة فهذا لا يؤثر على بطلان الصلاه مثلا إمرة يتوضع أمام الأجنبية هذا أمر أمر وهمة أمر بالوضوء نهي عن التكشف وعدم السكتب وضوء باطل كهيرو. صحيح غير صحيح غير مقبول ما يقال غير مقبول موضوع اخر يعني احتاج الى اعاده تحتاج الى اعاده ما يقال مع الاضطرار هذا كله مع وجود المنجوحه المنجوحه قلنا يعني شنو خوارد. امكان التخلص اما مع الاضطرار اما اذا لم يكن هناك مجال للتخلص مجال للتخلص يبقى المندوحة ما عدم وجود المندوحة وكان المكلف مضطرا الى الفين مضطرا الى الفين يعني هو مسجون في دار غطني فهو مضطر الى الثلاث في هذا الدار الغطني فان الاصطرار هنا على نحوه الاصطرار على نحوه اما هو اللي سبب الاضطرار لنفسه هذا يكون <تصفيق> <نعم. تصفيق> الاضطرار يعني ما في مسجد صحيح لاحظوا مع الاضطرار احيانا هو الذي جعل نفسه مضطرا احيانا الظالم هو الذي اضطره الى ذلك أليه ان يفرق الاضطرار بدون سبق اختيار للمكلف، يعني المكلف مو هو الذي اختار هذا الاضطرار يعني شوف احيانا الانسان يدعى من نفسه مضطر ان عندما ي اراق الماء صار مضطر بعد ما عنده يحتاج وراء ناجم يكيان هذا الله يامر كامل يقول ليه شو بيه في الماء انا هو الذي جعل نفسه مضفر احيانا لا ان يفرض الاضطرات بدون سبق اختيار للمكلف في الجمع بين المأمور به والمنهي عنه مو هو الذي جمع بين المأمور به والمنهي عنه مو هو اللي اجى في هذا المكان المخصوب والوقت والضيط وانما الظالم اقبعوا وحبته اردت شون؟ بدون تبقى اختيار المكلف في الجمع بين المامور به الصلاة والمنهي هي شنو التصرف المغسوب ومثاله كطلاة السجين في الأرض المغسوبة مع بيق الوقت شو لازم يقوله لازم يقوله ولا ما يصلي لازم يصلي فإن تصرفه هذا يعني الصلاة يكون واجبا من جهة الأمر بالصلاة لكن الصلاة لازم وحراما من جهة النهي عن التطرق ولا نوع من التطرق عرصات وسكنات في الأرض المغصوبة هذا لا يجوز فالمكلف هنا مضطر بطبيعة وضعيته يعني وضعه هكذا بطبيعة يعني بمختبى وضعيته الخاصة يعني إلى أن يعطي الأمر او يعطي النهي مو يعطي المكلف مضطر اما ان يعطي الام يعني ليضع حتى التصرف في الارض المقصوبة يصير اكاد او يعطي النهي يعطي النهي يعني يتصرف في الارض المقصوبة ويحل لا لا المضطرق فالمكلف المكلف هو الفاعل فالمكلف اللي هو الفاعل مضطر إلا الى شنو مضطر إلا ان يعطي الامر او يعطي ان نقول المكلف مضطر الى ان يشرب الماء لا يشرب الماء <تصفيق> المكلف المكلف هنا مضطر بطبيعه وضعيته الى ان يعطي الامر او يعطي ان يعطى مصيره زين ايش لازم وحكم المكلف هنا لازم نشوف ما هو الاقوى ملاكه اذا الاقوى ملاكه هو الصلاص الى اذا الاقوى ملاكه هو حرمه التصرف في الارض المرصوبه فلا يصل وحكم المكلف هنا ان يرجع مو يرجع وحكم المكلف هنا ان يرجع يعني يرجع المكلف إلى أقوى الملاكين فإن كان ملاق الأمر أقوى قدم جانب الأمر الملاك يعني المناطف الحف العلة في الحف المناطف شوفوا وحكم المكلف هنا يعني في مثل هذا المورد اللي يضطرار يعني مثلا شوفوا هذا المثال هل يجوز في ان يتصرف الانسان في قبل الغير لا اما اذا يكون غريق لا يموت الناس ينطلق واجب الصباح في هذا الحق وينكذ الغريق اجتماع الامر والنعم انقاذ الغريق واجب التصرف في قبل الغير حرام اجتمع الامر والنعم لكن بما ان المسلف يعلم بان ايهما اقوى ملاكا اقوى مناطا أقوى عند الشارع وإنقاذ القريق أقوى فيقدم الأمر يقدم الأمر. الأمر يعني شنو؟ يعني يقدم نحو إنقاذ الغريق ولو كان بحبل ممسوط حتى إذا كان بحبل ممسوط شوفوا العبارة التي وحكم المكلف هنا أن يرجع إلى أقوى الملاكين الملاك في الأمر الملاك في النهي الملاك يعني السبب في الحكم الواقع الاهم على المهم أحسنت الاهم على المهم قال الشيخ نقول اقوى الملاك الملاك في الامر الملاك في النهي فان كان ملاك الامر اقوى الملاك يعني المناط قد مجانب الامر ويسقط النهي عن الفعليه النهي يسقط عن الفعليه يعني عن التنجيد فلا يكون الناهي في عهدة المكلف الفعلية يعني التنجيش يعني مو تفليف فعلي يعني عنه وإن كان ملاك النهي أقوى إذا كان ملاك النهي أقوى قدم جانب النهي لازم يقدم جانب النهي ويسرش كمن إن حصر عنده إنقاذ حيوان محترم من الهلكة في هلاك شوفوا إذا اذا صار حيوان محترا حيوان محترا يعني شو؟ يعني حيوان فرس لاحد مثلا هذا في حاله الغرق الانسان لازم ينقذ الحيوان المحترم نعم لكن اذا اراد ان ينقذ الحيوان المحترم تسبب هلاك نفسه هل يجوز ان انقذ هذا الحيوان لا يجوز ليش لانه هو على مفتدة كبيرة انقاذ حيوان محترم من الهلات الانسان دائما عند التعارض بين حقوق الانسان وحقوق الحيوان يا هو المقدم حقوق الانسان ايذاء الحيوان لا رجل اما ايذاء الحيوان اذا كان في مصلحة الانسان جائز مثل هذا بالمختبرات ياخذون بعض الحيوانات يختبرون عليها مثلا اللقاحات ما أشبه هذا الحيوان يتأذن هذا جائز ليه جائز؟ لأنه يصدق، صحة الإنسان فيه مصلحة الإنسان ومصلحة الإنسان أقوى من مصلحة الحيوان هذا. ضع ألف شنو كان أن الإضطرار مو بخيار الإنسان طائر ضع أن يحصل الإضطرار بسوء إخيار المكلف بسوال اختيار إنه يعني شنو يعني هو جاء في حديقة مقصوبة لل مثلاً الونسر أجا في حديث في حديقة مقصوبة وشاف عديد الوقت وقت الصلاة اشرف على الانتهاء يعني ما بقي وقت الصلاة وشو يسوي واجت عليا يصلي ما بقي وقت وهذه الحديقة شنو حديقة مقصوبة مثاله ان يحتل الاضطرار بسرعة المكلف المكلفة يعني هو الذي اختار ذلك هو انه حبسه في هذا المكان الغفل مثاله كالمكلف الذي يتعمد دخول دار مغصوبه دخول دار مغصوبة او دخول حديقة مغصوبة ثم يسارع الخروج من الدار تخلصا من استمرار الغصب هو خروج من الدار الخرام شفو هذا اللي دخل في الدار هذه هي الدار الملطوضة دخول في الدار حرام خروج من الدار ملازم يمشي لازم يمشي على ارض الملطوضة هذا ايضا حرام التفرغ ايضا حرام شوف ثم يسار الى الخروج من الدار تخلصا من استمرار الغصب حكمه ففي هذه الحالة يجب على المكلف ان يترك الغصب الزائد الغصب الزائد هو الاستمرار في الغصب ما يبقى اكثر حرام اكثر عقاب اكثر ان يترك الغصب الزائد كيف يترك ذلك بالخروج عن المغصوب يخرج عن الدار المغصوبه ونفس الحركات الخروجيه ويمشي حتى يطلع تكون ايضا محرمه يستحق عليها العقاب الله عز وجل يعاقب على ذلك ليش مشيت يقول لها مش تريد اخرج من الدار يقول ليش دخلت حتى تريد تخرج من الدار فهو يعني كل ما يمشي على الدار سواء كان مشي للدخول او للخروج هذا كله حرام ان يترك الغطب الزائد للخروج عن المرسوب ونفس الحركات الخروجية تكون ايضا محرمة يستحق عليها العقاب الوايل ليس كنتهوي مجذور لانها من افراد ما هو منهي عن لانها يعني حتى خروجها لانها ظريعه للحركات الخروجيه مرجع الضمير الحركات الخروجية لانها من افراد افراد يعني مقاضي ما هو منهي عن ما يعني الغلط اللي هو منهي هذا ايضا فرد من افراد الغلط اصباق من مصاليد الغصب وقد وقع في هذا المحظور وهذا الدوران بسوء اختياره فلذلك يعاقب واجب عليه يخرج من الدار المرغوبه السلام عليكم ولكن ايضا شنو يعاقب مثلا المثال الاخر ففرض اذا المكله تسكن الدار المغصوبه و يعني اكثر جزء من الدار مواجب عليه ان يصلح ذلك اصلاح الدار ويقصد ان يدخل للدار ويبني ويرتجه مثلا حتى يطيل صاحبه هو الدخول لهذا الدار ايضا حرام حتى اذا كان لكفل اصلاح كل نوع من انواع التفرق الغاس حرام هو الذي تسبب هذا الشيء لنفسه هو الذي جعل نفسه مضطرا اذا اجتمع الامر والنهي ويعاقب على المخضيه صلى الله على محمد وعلى الطاهرين